وما يعلم تأويله إلا الله يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى ويحتمل أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله وقوله ذلك خير وأحسن تاويلا إلى غير ذلك من الآيات طال ابن جرير الطبري وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يقول أولى وأولته أنا صيرته إليه وقال وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحب على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحب قال ويعني بقوله تأول حبها مصير حبها ومرجعه وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه فآل من الصغر إلى العظم فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما كالسقب الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيرا مثل أمه قال وقد ينشد هذا البيت على أنها كانت توابع حبها توالي ربعي السقاب فأصحبا انتهى وعليه فلا شاهد فيه والربعي السقب الذي ولد في أول النتاج ومعنى أصحب إنقاد لكل من يقوده ومنه قول امرئ القيس ولست بذي رثية مر. إذا قيد مستكرها أصحبا والرثية وجع المفاصل والامر بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء هو الذي يعتمر لكل أحد لضعفه وأنشد بيت الاعشى المذكور الازهري وصاحب اللسان ولكنها كانت نوى أجنبية توالي, توالي ربعي السقاب فأصحبها وأطال في شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضا قال المؤلف رحمه الله تنبيه اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات الأول هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وهذا هو معناه في القرآن الثاني يراد به التفسير والبيان ومنه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقول ابن جرير وغيره من العلماء القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيره وبيانه وقول عائشة الثابت في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به والله تعالى أعلم الثالث هو معناه المتعارف عليه في اصطلاح الأصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح الأولى أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح والتأويل القريب كقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح الجار أحق بصقب، فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفع الحالة الثانية أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد ومثل له الشافعية والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة رحمه الله المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل على المكاتبة والصغيره وحمله أيضا رحمه الله المسكين في قوله ستين مسكينة على المد فأجاز إعطاء ستين مدا لمسكين واحد الحالة الثالثة أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا بدليل أصل وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبا كقول بعض الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني عائشة رضي الله عنها وأشار في مراق السعود إلى حد التأويل وبيان الأقسام الثلاثة بقوله معرفا للتأويل حمل لظاهر على المرجوح وقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلاعبا يفيد إلى أن قال فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد كحمل إمرات على الصغيرة وما ينافي الحره الكبيرة وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به في مختصره فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند مالك رحمه الله وأشار له في المراقي بقوله والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية المدونة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر إلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته